119. وإسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عندي استطاع ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك ألك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم في خالدون.